ما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا ضرو وجئنا ببضاعة مزجات وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلن الكيل وتصدق علينا.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 قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتفي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَّالَّاهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَسْرِي بَعْلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَوْحَى الْرَّحِيمُ اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال يا يوسف لولا أن تفنذون قالوا تَالَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيرِ